يا عالم وشلون وصلنا بعد منا أسأل وعليه تدل إيش ما تسوي حبيبة قلبي مازعف أذا تطلب حياتي عليهم. فقتك ودت من هاي الضول العمر ما يوم ينساه حق من بكى للموت حبا حق من بكى للموت حبا يموت يا اهلي يموت يا خالد لو ما تعطر هيعطر الروح يا مرام عك يرسمته در